إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ والسماء ذات الْبُرُوجِ واليوم الْمَوْعُودِ وَشَاهِدٍ ومشهود قُتِلَ أَصْحَابُ الُخْدُودِ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 وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتيك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم